لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم الف لا ما وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ آجاكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 ثودَ وََّ بيدَ منِ دد لا يعلملَُ ال جا بصُون بالِالبَناتِ فَضُّ عدم في أَفْوم وَطوا إِ كَفََّ بِماصةُم ب وَإِ نَ فيِي شَكم مِما تَدون لا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد ادى الى سبلنا ولا نصبر على ما ايتقون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا برسلي لنخرجنكم no, no, no, no, no. الله عزيز وضارج لله جاعا فقال الطغاة الذين استكبر وعيناكمنا من عذاب الله شيء قالوا لو استعجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما أنا بمصرخكم مقرا وما انتم بمصرخي اني كفوت بما اشركتموني من قتل ان الغالين لهم عذاب اليم وادخل الذين من حرات جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا باذن ربهم تحيههم فيها سلام بأمدري وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقهر دائمين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم يا كل ما سألتمهم وآتاكم يا كل ما سألتمهم وإياكم Oh, okay. man. the yeah. ولا تساب الله نظ Lord. I